الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء سر الحياة جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا والنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سر الحياه في معاملة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يستعذب بالماء يعني أنه كان يطلب الماء العذب ويهتم بالماء العذب وهذه سنة وفي نفس الوقت تترتب عليها مصلحة كبيرة جدا لأن ذلك في أثر عظيم على صحة الإنسان فجسم الإنسان أكثره ماء كان من آداب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التسمية أن يسمي الله سبحانه وتعالى قبل الشرب ويحمد الله سبحانه وتعالى بعد الشرب وكان عليه الصلاه والسلام يشرب جالسا ويامر الناس ان يشربوا من جلوس صحيح شرب وهو واقف ولكن ذلك من اجل بيان الجواز لكن معظم احيانه اوامره كانت بالشرب مع الجلوس من اداب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الشرب ان يشرب بيمينه وقال انا اكلوا واشربوا بيمينكم فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله فهذا فرق بيننا وبين الشيطان كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس أي أنه يشرب ثم يبعد الإناء من أمام فمه فيتنفس ويشرب وكان كذلك من سنته في بعض الروايات أنه يسمي الله ويحمد الله عند كل شربه قبلها وبعدها ولما سئل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الشرب في الثلاثة الأنفاس قال هو أبرى وأروى وأمرى يعني أنه أكثر عافية للإنسان وأسهل في دخوله إلى جسد الإنسان وكذلك يبرد جوف الإنسان ومن سنة صلى الله عليه وسلم أنه كان يمص الماء مصا فكان لا يعبه عبا أي لا يشربه دفعة واحدة من آداب صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب اللبن شرب بعده الماء يتمضمض به ويقول إن له دسم فكان يحافظ صلى الله عليه وسلم على نظافة فمه بالمضمضة والشرب بعد ما كان فيه دسم وكان من سنته بعد الشرب أن يدعو بهذا الدعاء العظيم ويذكر الله بهذا الذكر الكريم الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا شعور بأن الله أكرمني بهذا الماء العذب وأنا ما أستحقه لأن ذنوبي ممكن كانت أن تغير مياه الدنيا ولكن الله لا زال يكرمنا هذا شعور جميل جدا في معاملتنا مع نعمة الله سبحانه وتعالى في علاه من آداب الشرب العظيمة العجيبة قال صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا إذا كنت تريد أن تسقي الناس فأنت آخر من تشرب وكان هذا من سنته ومن أفعال عليه الصلاة والسلام وهناك أشياء كرهها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التعامل مع شرب الماء منها النفخ في المشروب كانيام فخل الانسان في شيء حار يريد ان يبرد فهذا مكروه وكذلك التنفس في الاناء والشرب من فم السيجار اذا كان هناك مثلا اناء كبير يشرب منه ناس كثير فيكره ان الانسان يشرب من فم هذه العلبه الكبيره فيكون هذا مجزز للاخرين الله سبحانه وتعالى قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا هناك بعض التصرفات التي تتنافى مع سنة النبي ومع أمر الله مثل ترك كثير من الزجاجات التي فيها بقايا من الماء فارغة ورميها استخدام الماء الذي يصلح للشرب في الغسيل وفي المسابح وغير ذلك من أسباب الترف التي تحرم كثير من الناس الذي يحتاج إلى الماء فكم من الاف بالملايين من البشر لا يجدون الماء العذب لما سئل صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن احب المشروبات اليه قال الحلو البارد فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب او التمر او العسل باللال فيشربه بالنهار فيكون الماء قد تحلى بهذه المواد الحلوه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن وكان يشرب عليه الصلاة والسلام وكان يبرد له وكان ربما موزج له بالماء البارد فكان عليه الصلاة السلام يميل إلى ذلك مما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب السويق وهو الدقيق من من القمح عندما يفور ويغلى في الماء فيشرب فإن هذا له أثر عظيم في شرح الصدر وفي تنشيط البدن عندما نذكر الكلام عن سنن الشرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر تشربنا نحن لمعاني الاتباع والمحبة له صلى الله عليه وسلم حتى تمتزج بأرواحنا ونرجو بعملنا بسنة الشرب على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب من حوضه بيده الشريفه يوم القيامه احلى واعذب شربه لا نظمؤ بعدها ابدا فنكون اهلا لقول الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله <تصفيق>